و ا ئ ة و ا ث ن ي و ث ل ا ث ي ن ل ل ه ج ر ة ف ي م س ج د ا ا ل ق ئ م ع ل ي ه ا ل ل س ا من الحلقة ا ا ل ث م ة بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ح د لله ل ل رب ا ا ع من ي و ص ل ى الله على س ي د ن ا محمد و ا ل ه ل ط ي ب ي ن ا ل ط ا الله تعالى ه ر ي ن نأخذ بحول ح د ي ث ن ا ا ل ث ا م ن ف ي رحاب ا ل من ا ا ج ت ا ل ش ع ب ا ن ي ة ل إ م ا م ن ا أ م ي ر المؤمنين علي بن أ ب ي طالب عليه السلام قال في هذه ا ل م ن ا ج ا ة اللهم صل على محمد وعلى محمد وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أ م ر منقلبي ومثواي سيكون حديثنا ان شاء, حديثنا إن شاء الله في العبارات ا ل أ و ل ى وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي هنا مطلبان مهمان ا ل أ و ل م ب ا ش ر ة متعلق بسلوك ا ل إ ن س ا ن يعني بدانا ب ا ل آ ث ا ر ا ل آ ن ا ل ع م ل ي ة نلاحظين يعني هذه ا ل م ن ا ج ع ه نحن قلنا ت ذ ك ر و ن في ا ل ب د ا ي ة ليس مجرد توجه قلبي وخلاص حققت كل شيء ا ل آ ن لا صحيح توجه الله سيستجيب لكن في الوقت ذاته قلنا هي باعث على العمل صحيح لها أ ث ر مباشر في السلوك اليوم يتبين بشكل أكبر هذا المعنى معنى وتبين أمس. لأن قلنا لما الإنسان يعيش حالة الرجاء بشكل لأن يتبين وتبين يعيش معنى أمس أكبر فمعنى الاثار ع م ل ي ة ا ل آ ن صار يعيش ح ا ل ة الرجاء ويطبقها في حياته راجيا لماذا كثوابي صار ما ع ن د ياس صار يستانف العمل ها ليس ل أ ن ه أ خ ط أ خ ط أ معين يتوقف وخلاص ويترك ا ل أ م و ر لا يستانف ل أ ن ه أ ص ب ح راجيا هذه خ ط و ة ع م ل ي ة في ا ل ح ق ي ق ة معناها حال من ا ل أ ح و ا ل ي ت أ ك د أ ك ث ر اليوم كما سنلاحظ ب أ ن ه عندما هذا الداعي يعيش هذه ا ل ح ا ل ة في توجه مع الله يقول يا ربي أ ن ت تعلم ما في نفسي شوف شوف تعلم ما في نفسي أ ن ت عليم بما في نفسي من عيوب من أ خ ط ا ء صحيح و أ ي ض ا من نوايا غير ج ي د ة و ما إ ل ى ذلك تقول يا ربي أ ن ت تعلم ما في نفسي م ب ا ش ر ة ا ل إ ن س ا ن ي ب د أ يراجع نفسه إ ذ ا الله سبحانه و تعالى يعلم بما في نفسي إ ذ ا كان ما في نفسي سيئ يخفى على الناس لك رب العالمين كما قال و لا يخفى عليك فيكون باعث ل ل م ح ا س ب ة و ا ل م ر ا ق ب ة الانسان يراقب نفسه يراقب أ ف ع ا ل ه ليس أ ف ع ا ل ه ا ا ل خ ا ر ج ي ة ل أ ن ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ ا ر ج ي ة ما خفيت على الناس هذا شفوني إ ذ ا كان شيئا جميلا أ و شيئا غير جميل صحيح لكن ما في نفس اذا ما يدروا الناس بنيتي انا وما فيها من عيوب غير ذلك لكن الله يعلم ف ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن م ب ا ش ر ة يستغفر الله ويحاسب نفسه ويراقبها ان أن لا تقع هذه النفس نعم في هذه العيوب وفي هذه ا ل أ خ ط ا ء أ و في النوايا غير ا ل ح س ن ة شوفوا ه ذ ه م ه م ة جدا جدا وتعلم ما في نفسي زين بعد لا ن ن س ى من ا ل ن ا ح ي ة ا ل إ ي ج ا ب ي ة ا ل ج م ي ل ة أ ي ض ا هذه اهم ج م ي ل ة يعني من ن ا ح ي ت ي ن هذه وتعلم ما في نفسي يعني من ا ل أ م و ر ا ل ط ي ب ة أ ن ت قد ما يعلم الناس بما تنفق مثلا ً من ص د ق ة أ و من عمل أ و غير ذلك لكن هم هذه تعطيك باعث الرجاء شفت كيف فتعلم ما في نفسي تحقق جانب الخوف و ا ل م ر ا ق ب ة وتحقق جانب الرجاء و ا ل ف ر ح ة بس ه ا ل ع ب ا ر ة وتعلم ما في نفسي بعد وتخبر حاجتي وتعرف ضميري تخبرها أ ن ت خبير بحاجاتي هذه م ه م ة لكن سنفصلها ليس ا ل آ ن ل أ ن س ي أ ت ي إ ل ي ن ا ع ب ا ر ة أ و س ع من هذا ب ا ل ن س ب ة للحاجات اللي ما أ ظ ن ك تردني في ح ا ج ة قد أ ف ن ي ت عمري في طلبها منك سيكون هناك إ ن شاء الله ب إ ذ ن الله توضيح أ ك ث ر لعله بكر ة أ ت ن ا و ل فيها لكن وتخبر حاجتي أ ي ض ا أ ن ت يا رب تعلم بحاجاتي حاجاته ا ل ط ي ب ة وغير ذلك هنا مطلب مهم ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر ا ق ب ة ا ل م ر ا ق ب ة يقول حجر ا ل أ س ا س في ح ي ا ة وسلوك هذا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لا ان يراقب ا ل إ ن س ا ن نفسه ربما يضيع كل ما بناه في حياته فعلا حقيقة مهمة جدا. المراقبة فيها جوانب كثيرة طبعا المراقبة جدا جوانب حقيقة كثيرة مهمة لكن نحن ا تعرف بعدين نشرح في ا ل م ن ا ج ا ة والذي تبحث فيه ب لك أ ي ا م في ا ل م ر ا ق ب ة نفسها لكن نحن ا نقول أ ه م شيء أ ن يعلم الانسان أ ن ا ل م ر ا ق ب ة لا بد أ ن تكون في الظهر والباطن يعني ليس فقط في العمل الخارجي و إ ن م ا في ن ي ة ا ل إ ن س ا ن بالذات ا ل ن ي ة عند ا ل إ ن س ا ن لازم ا ل إ ن س ا ن يراقب هذه ا ل ن ي ة إ ذ ا نوى شيئا حسنا ومنعه مانع كتب الله له ا ل أ ج ر والثواب وصار ضمن و ن ي ة المرء خير من عمله ت م ل ن ا إ ذ ا نوى ولكن صار عائق هذا انتبه لهذه ا ل ن ق ط ة و ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا نوى أ م ر ا العياذ بالله سيئا وهم أ ي ض ا صار عائق زين يريد يسافر لعمل قبيح وصار عليه حادث وخرب عليه الموضوع وقال خلاص بس رجعنا مثلا أ و كذا زين هذه ا ل ن ي ة على كل حال لا لا الباري بكرمه لا لا يحسبها لا يحسب على انسان ل إ شيء ولكن لها أ ث ر يعني أ ث ر مو جيد على ا ل إ ن س ا ن أ ن ينوي ن ي ة غير ح س ن ة و إ ن كان لم يوفق بل إ ذ ا أ ق د م ا ل إ ن س ا ن لو اقدم خلي ذ ا اقدم على الخير هذا واضح لكن لو أ ق د م على فعل شر وما تحقق أ ي ض ا تمام ولا لا قصد وراح ا ش ت ر ى ل ه شريط على أ ن ه ا أ غ ن ي ة من ا ل أ غ ا ن ي ودخلها بالشريط ب ا ل س ي ا ر ة ولا هذا بالجهاز زين وطلعت ن ش ي د ة أ و طلع ق ر آ ن هو نوى و أ ق د م وحط الشريط تمام ولا لا لكن طلع ق ر آ ن ناشيصير عليه إ ث م لو ما عليه إ ث م شتقول يا م ه ن د س بابل ا كريم عليه ما, سمعه ما سمع يا اغاني ل م ما سمعه ع ن والحين ما يا جماعة أ ما سمع ارتكاب هل سمع ا ل أ غ ن ي ه ما سمع ا ل أ غ ن ي ه شديته علي الله ما تصبحون فقهاء اجل على كل حال هنا مسلكان مسلك عليه ط ا ئ ف ة من الفقهاء كالسيد الخوي رضوان الله عليه يقول إ ذ ا تجراء هذا يسمو ه تجري تجراء لا عليه ا ي عليه, عليه. ث م اما س ي د الشهيد ا ل ص د ر رضوان الله عليه عند مسلك آ خ ر يقول لا ما مرتكب ح ق ي ق ة وما يصير عليه فعلى كل حال المهم ان ا ل إ ن س ا ن يحتاج إ ل ى هذه ا ل م ر ا ق ب ة ا ل أ م ر الثاني أ ن ا ل م ر ا ق ب ة يحتاجها ا ل إ ن س ا ن طوال حياته طوال حياته من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا ولذا شوفوا المناجاه نفسها امس ق ل ن ا آ خ ر ع ب ا ر ة واجعلني خائفا مراقبه صح ولا لا شوف خائفا آ خ ر ع ب ا ر ة قبل يا د ا ج ل ا ل ا ل ا ك ر ا م هذا كنداء ا ي لله مراقبه شوف شوف من ب د ا ي ة المناجاه وقاعد أ ن ت ترتقي ترتقي ترتقي يقول ها لا تغفل عن ا ل م ر ا ق ب ة إ ل ى آ خ ر حياتك أعظم هذه هذا تكفي على المناجع ا ل ل التوفيق ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة أ ق و ل ه ا باختصار أ ن ه و ت ع ل ى و ما في نفسي تتعلق ب أ م ر هام وهو جانب علم الله تبارك و تعالى هذه نقطه عقاديه طبعا عقاديه و م ه م ة بس أ ق و ل ه لك ن إ ن شاء الله تكون و ا ض ح ة باختصار شديد زين إذا الله سبحانه وتعالى وعلم بما كان الله وعلم قبل أن يكون الله يعرف أنني أنا يعرف راح أ ر ت ك ب شيء معين جيد أ و غير جيد هذا بعضهم قال بما أ ن الله أ ك ي د يعلم إ ذ ا هو يعلم أ ن ا ح ي ن ا ل ظ ه ر يعلم بلي س ي ق ع مني في الليل سوف ن ب ع د شسوي الله يعلم اني باقع خلاص أ ن ا وقعت بعد و سويت هذا الخطايا ا ي و ة فقال بالجاب ا مجبورين ل أ ن الله يعلم ما انا يعلم فالجواب شنو ع ل ى مثل هذا أ ن العلم ليس مؤديا ل ى الجبر خصوصا أ ن ك أ ن ت و أ ن ا من أ ع ل م بعلم الله عنه يعني احنا ا ل آ ن عندي يقين ب أ ن الله علم أ ن ي س أ ر ت ك ب ا ل ش ي ء ا ل فلاني الله يعلم لكن أ ن ا ما أ ع ر ف بهذا العلم ما أ ع ر ف بحياتي من تفتيلي ا ل ن ق ط ة أ ن ا ما أ ع ل م إ ل ا إ ذ ا ق ص ت إ ذ ا ق ص ت أ ن ا صار اختيار من اختيارك أ ن ت العقاب على شنو على ج ه ة الاختيار هذا الجانب ا ل أ و ل هذا الجانب ا ل أ و ل زين ب ت ق و ل ه هذه و ا ض ح ة فهمناها صح احنا ما ندري صحيح الله يعلم بكل حياتنا من أ و ل ا ل آ خ ر ه احنا علينا بال بالماضي واللي احنا فيه ا ل آ ن و الله قال لنا عليكم بطاعتي ولكم ا ل أ ج ر ولكم ا ل ج ن ة صح ولا لا ا ه ا ا رح يقول لك واحد تعال اجل الحين بيجي ابن ملجم عبد الرحمن ا بن ملجم وبيقول هذا علي بن أ ب ي طالب قال لو شئت أ خ ب ر ت ك بما ت ح د ثيابك غ لقد هممت ب أ م ت ك وعلى السماء هذا عنده علم وهذا كلام صحيح لكن لو كشف لنا ا ل أ م ر نقول الكشف على قسمين يا في الخير يا عمار تقتلك ف ي ا ل ب ا غ ي ة وتصير شهيد وتروح إ ل ى مقامات ع ا ل ي ة مثلا زين أ و بشريات م ع ي ن ة أ و مثل عبد الرحمن الملجم مع الجواب في نقطتين ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى أ و ل ا أ ن ه لايحق لابن ملجم أ ن يقول هذا الكلام ل أ ن أ ن ت ما تعتقد ب ا ل إ م ا م انت ما تعتقد ب ه أ ص ل ا عندك مو صادق هو ا ل آ ن صح ولا لا فما فما فما هناك إ ذ ن ح ج لك أ ن تحتج به و أ ن ت عندك غير مقبول هذا و ا ح د ة ا ل ث ا ن ي ة لو قال لا لا أ ن ا أ ص د ق صحيح أ ن ا ضده الحين و أ ن ا أ ر ي د قتله بس ج ع ل ن ابي طالب ما يكذب معروف زين نقول لا آ م ن ابه انت مالك شغل أ ن ت مو بشغلك هذه ا ل ق ض ي ة أ ن ت الحين آ م ن بكلام علي بن أ ب ي طالب واتبع علي بن أبي ط ابي ل لا تقتله ق و شتوان ل إن طالب ي ب ه ق أنا ن ق ت لا ه ن ي أ تقتله ي ي حلها بالبداء البداء ب ومش و ل لعنى طالب أبي إذا و ب ت خ عليك فما صار اختلاف في العلم ا ل إ ل ه ا ل أ و ل والثاني لوجود ح ا ل ة البدع اللهم صل على محمد أ م ا يجيب المطر إ ذ ا دعه ا ويكشف السوء اما يجيب ا ل ط ر إ ذ دعاه و يجيب ك ش ف السوء أما ي المطر إ ذ ا دعه ا ويكشف السوء اللهم اكشف عن السوء والبلاء وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لاسهم المنظورين اغفر ذنوبنا واسر عيوبنا يا رب العالمين و ب ل غ ن ا زياره سادتك ا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 وفي كل س ا ع ة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و ت م ت ع و ا فيها طويلا برحمتك يا ر ح م ة ا ل ر ا ح لشفاء المرضى الحوائج ولذوينا الله الفاتح الصلوات وغضاء وذويكم رحم من آد مع تحيات تسجيلات مسجد القائم عليه السلام